ما الذي حدث ضرب الزلزال في قاع البحر فانحسر الماء إلى داخل الى داخل الأرض فانحسرت الشواطئ من هنا ومن هناك ماذا صنع الصيادون والذين كانوا على الشواطئ رأوا الأسماك حية هنا وهناك على مدى اثنين كيلو داخل البحر فدخلوا إلى داخل البحر يلتقطون الأسماك هو يقول لي وما هي إلا لحظات وأنا أشاهد الناس يلتقطون الأسماك إذا بأمواج عاتية لونها أسود ارتفاعها عشرات الأمتار تطوي الأرض طيّاً بأسرع مما تتصور فما سمعت إلا الصياح وما سمعت إلا أصوات الاستغاثات تأتي من كل مكان رأيت أمواجاً سوداء تحمل الغضب والله ما رأيت فيها إلا غضب الجبار فلما دخلت المياه في قاع البحر ما الذي حدث اختلطت بالحمم النارية فارتفعت درجات المياه ارتفعت درجات المياه إلى درجات عالية فأغرقهم وأحرقهم ودمرهم عن بكرة أبيهم حرق وغرق ونار الجثث التي رأيناها سوداء متفحمه يا الله ماذا كان يصنع هؤلاء ماذا كان يصنع هؤلاء فالجبار الرحيم الجبار الرحيم لكنهم اغضبوا الجبار لكنهم أغضب الجبار جل جلاله فثارت البحار ودكّت الأرض دك دك ومادت الجبال بمن عليها فأرسل الرحمن صوتا من العذاب يا الله ماذا كان يصنع اليك القوم ماذا كان يصنع اليك القوم حتى فلما آسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم سالت ماذا كان يصنع على تلك الشواطئ ماذا كان يصنع على تلك الديار إنه الظلم ظلم بني الإنسان ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم حين تعدوا على المحارم وحين تعدوا على الآخرين انتشر بينهم الزناء وانتشرت بينهم الفواحش والمنكرات، وانتشر بينهم أمر عظيم أعظم من هذا كله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، كانوا يرون الزنا ويرون الجبار يعصى فلا يتكلم متكلم. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الا لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا كانوا لا يتنى لا يتنى فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون اصبحت جنا امر طبيعي أصبحوا يزنون أمام مرءاً ومسمع من بعضهم البعض أبناء المسلمين يزنون بالمسلمات ويأتي النصارى من سياح وغيرهم يزنون ببنات المسلمين ولا أحد ولا أحد ينكر ولا أحد يغار فغار الجبار فأمر الجبار في سمائه، فأمر البحار وأمر الأرض وأمر الجبال بأمر وكلمة من بل في لحظات بل في دقائق معدودة آلاف الموتى وآلاف من الدمار ليرينا أنه شديد العقاب ليرينا أنه شديد العقاب انتجرت الفواحش والمنكرات فحل بهم ما حل هل تظنون أنه لا يوجد عندنا دنا ولا شرب قمر بل انتهاك للمحارم فما الذي يمنع بأس الله عننا لسنا بأكرم على الله منهم أنا أترك أهل المعاصي ونترك اهل المنكرات أن يفعلوا بنا مثل ما فعلوا بنا نتركهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب لا تأمرن بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر أو ليُشِكَنَّ الله أن يُسلِّطَ عليكم عَذَابًا فتدعونه فتدعونه فلا يستجيب لكم نجاتنا بأمرنا بالمعروف أن نقول للظالم أنت ظالم وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله والله لن نتركهم والله لنأمرنهم ولنعطرنهم على الحق أطراب فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العذاء والله لنتركهم نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها إلا بأمرها بالمعروف إلا بأمرها بالمعروف ونهيه عن المنكر الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة وآتوا الزكاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ليس إمكناهم في الأرض أقام الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائيه تعرفون قصة السب وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم وأنجى الله من؟ أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء أن أهلك وفينا الصالحون أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ذلك بأن ربك لم يكن لك قرية بظلم وأهلها مصلحون هكذا ننجو نأخذ بيدنا وبأيدي بعض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر غيروا ففضل من الله ونعمه ما غيروا فالذمه بريئة أمام الله لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معدبهم عذابا شديدا قالوا معدرة إلى ربكم قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فالله الله الله الله بقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم إن سكتنا والله لا ليحلن بنا ما حل بهم وسنة الله ماضية لا تحاب أحد ولا تجامل أحدا هذا هو طريق النجاح أمر بالمعروف ونهي عن المنكر استجاب من استجاب فبحمد من الله ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه وبين يدي الله سيقف الخصوم وبين يدي الله سيقف الخصوم